ومثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح, كمثل ريح فيها أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها اتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت المغضاء من أخواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعفلون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 ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئة بها وان تصبكم سيئه يفرحوا بها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 وَلِيُوْمَ وَاللَّهُ وَلِيُوْمَ وَعَلَى اللَّهِ خَلِيتَ وَكَلِبِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنَّا تُؤَذِّنَهُ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 لَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ به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 بلى الله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لِمَن يَشَاءُ يأُفِرُ لِمَن يَشَاءُ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضاعفة واتقوا, واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي ادنت واطيعوا الله ورسوله لانكم ترحمون وسارعوا إلى, مغفرة من ربكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات, وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير كَلَمِنَ الطَّيْرِ وَالَّذِيْنَ فِي الْبَحْرِ مَا يَرْكَبُونَهَا إِلَّا بِفَضْلِ اللَّهِ لِيُذِيقَهُم مِّن بَأْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ إِذَا فَعَلُوا لك الله تغفر الذنوبهم وَمَن يُغْفِر الذنوب إِلَّا اللَّهُ وَلَن يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما We gaan naar de toekomst kijken. de toekomst بيان للناس وهدى